الباب الواحد والأربعون وثلاثمئة باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وعن انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والالتفات في الصلاه فان الالتفات في الصلاه هلك فان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وضعفه الشيخ الألباني